Bismillah al-Rahman al-Rahim. Eftersom himlen faltar wa eftersom stjärnorna tätar och eftersom havet djärter och eftersom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 أدرىك ما يوم الدين ثم ما أدرىك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله